وَهِهِم وَتَ بَقُبُ وَأَنت فَاسِقُونَ فَسِقُ إشتتَ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 أي وهالنبي يجادل الكفار والمنافقين وظلوا ليم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 أَتَّقِ 119. لو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما Ah! Wow. Allah.